باب يخالي في الصلاة وينبهج ينصلي ان يفتع في صلاته ويكون نظره الى موضع شجوره ومن اراد الدخول في الصلاة يكبر ويرفع رجل الوحاذ ابهماهم شحمتين اذنين ولا يرفعهما في تدورة السياحة ثم يعتمد بعمله على رفع وشاره تحت صلاةه ويقول الله اللهم الى آخر ويتعوض يوكرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويخصوها ثم يتعى إماما جهر بالفراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء وفي الجمعة والعيدين وإن كان يترد إن شاء جهر شاء وإن شاء كان معلوما لا يقرأ وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آه ويقول المؤمن ويكفيها فاذا اراد الركوع كبر وركع ووضع يديه على وجهته ويطرد لاصابعه ويكفه لها ولا يرفع راسه ولا ينفسه ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ويقول المهتم ربنا لك الحمد ثم يكبر ويشتب على عيشه وجبهته ويضع ركبتيه قبل يديه ويضع يديه في زائر دنيه ويبجر ببعيه ويجاتي عن تفريد ولا يفتر في ويقول سبحان ربي لاعلى ثلاثا ولو تجد على ثور عمامته او فاضي سودني فإذا جلس كمداه فثم يكبر فاذا رفع رأسه في ركعه الثانيه من الشنطه الثانيه فاصلا يده الي فجلس جهه ساناه ونصب الجبهه ويوجه اصابعه نحو ووضع يديه على فخذيه ويدفع اصابعه وكف الشكم واحتفظ التخيات لله والسلوات والقيبات الشلام عليك أيضا النبي ورحمة الله وبركاته الشلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا إله إلا الله وأشهد عمنا محمدا عبده ورسوله ولا يجيد على التشدد في القعده الاولى ثم ينهض مكدرا ما فيه مع الكتاب ويجلس في اخر الصلاه ويتشهد ويصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما شاء مما يشبه ايفاظ القران والابيات والمغفره ثم يسلم عن يمينه في فيقول السلام عليكم ورحمه الله وعن رسائل التدارس لا يجوز تعالى يجوز الله اكبر الله اكبر الله الله كبير على وجه على وجه قال كل ما Ale tak chyba na narodziło, że wszyscy, którzy byli w takich nie to Ale w tym roku, tym tym اي مشروع عن مصادف الاحجاجية اما خبر الاحجاج فلا يقوى على المخصصة عن اكتاب من المخصصة للصخ وهذه القضية يعني اذا مخصص العام في المرة الاولى يجيب تخصص الى وخدمة الاحجاج ليس في المرة الاولى لان اذا خصص العام بعد ما يقوم قلت درجته بعد المخصص قلت درجته على كان قال: بل الله الرحمن وقال محمد ان او قال الله فخم يقول السلام قال لا تدعني بنيا بصفة الامان كان يقول الله هو عجل الله محمد و لا يقال الله على صحبه مهي يبيس اعلم الميضة يبيس الله, الله. ايه؟ ايه؟ يا الله يا الله يا جماعه مش اللهم ان هذا ريشه تعب اللهم من في قال الاسبل عفوز بربقين في <تصفيق> وقرد النبط قال ولكولئ دروس Okay قال بالإحضار how he can do it 250 يع stalling يقال كان الله أكبر يحت empathic Flятم وبعده أبدل بين الشمال والجنوب خلافاً عن الاتساق. <تصفيق> خالياً من في ما من من من كان نقص الإسلام صعد كفر، هذا بداية في وفي أن الله أبدار، كنون في الصراع. وهو ان يفرحنا <تصفيق> مصيبه حتى تكون من اصابع مع انك يخوض ولا يفرق بين <تصفيق> الاصابع W tym هو هذا من المعاني في <تصفيق> شؤون في من after you. I'm not the I'm going منه سيده قالوا لي ما هو ممكن ما هو مش لا يمكن قدره ان حداه مننا عشان في من في قاعده واضحه اني خير من انا طبعا باقول لكم ما كنت في الميزان انا ما اخفي ما اخفي الديون اللي عندك عندي كان في الخمانه في في في في في في في في في في لمن أنا يكتب هذا يعني بكل ليس من دينك، لا مخال أي مخالفة، لا مخالفة الإمام كيفه يعتبر مطلوب الصلاة، كيفه يعتبر مخالفة مطلوب الصلاة، خلاص يعني لو سبق مبدأ في أحسن مبدأ المخالفة، في هذا ترى كلام الإمام، بقوله لأجله، ليس i think that the most Wszystkie te osoby, które i w stanie znaleźć się We'll mm be -hmm. Niech wobec nas, wobec nas, wobec nas, wobec nas, wobec nas, wobec nas, wobec nas, wobec nas, wobec nas, wobec nas, wobec życie, jak już ma już lepiej, nie ma tego, nie ma tego, nie ma tego, nie ma tego, nie ma tego, nie ma tego, nie ma tego, nie Gracias. قال do pieniądze على rzeczy, żeby korzystać z nich. Chciałem kupić samochód, żeby sobie podróżować. Chciałem kupić samochód, żeby sobie podróżować. Chciałem kupić samochód, żeby sobie Nie ma w tym przypadku, że w tym przypadku nie ma w tym przypadku, że w tym przypadku nie ma nie nie nie nie nie nie nie Oh, yeah. powtór nie risksją I'm Joe's I'm gonna shoot Wszystko jest w porządku, w porządku, w porządku, w porządku, w w porządku, w porządku, w porządku, w porządku, w w porządku, w porządku, w w porządku, to porządku, w w porządku, w porządku, w w porządku, w porządku, аляб не число в минал عندما الله وسلم ماذا فعل؟ فعل خسر على نفسه جزية لا يجزي من ملكه من الله على سبعة و الله مصرد على مصرد. على من من محمد السديد عن الجنوب الاجتماعي كان من عن عبدك على الشجن ولان الجفعة الان فعال منها خبسك كن على احد ثرفين يدوش كن شجع على احد ثرفين Allahumma shukrulillahi Wa And you to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 لا خلاص في كل ويا باشا عن تقرير بيباراده انه مش مناسب للمدانه تشاولا خدي من فرحان في منه Zapisz się do tego, co mówił o tym, co mówił o tym, co mówił o عبد الواحد <سؤال> من مسلمين، هذا من هذا